يا بني آدم إنما يأتينكم عشرون منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى أصلح فَمَنِ اتقى أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون